شيخنا طيب خير حمد لله. والله, يا والله يا شيخ نحن نحن أ ب ن ا ؤ ك م من م د ي ن ة الجزاء عندنا سؤال يعني م س أ ل ة يعني ا ل إ خ و ه يطلبون منك هذه ا ل م س أ ل ة شيخنا عندنا, عندنا طالب علم م ذ ك ى من عند أ ه ل العلم وهو شيخ ربيع حفظه الله تعالى والطالب ط ر هو ا ر ي الشيخ ع ر ب ي ن ابو لا تغتر ه به هذا لا ا تغتر ب عبد الباري عبد الحميد بن أحمد العربي ح احمد م ي د بن ل نعم, نعم يعني لا ن غ تغتروا ر به شيخنا لا لا ت به ل تأخذوا به الله أكبر ن عندكم م شيخ ع ن م ش ا ي ر نعم شيخ عبد الغلي ب وثد س نعم الشيخ د ك ت و ر عبد المجيد بن ج م ع ة نعم د ك ت و ر محمد, محمد بن علي ف ر ك و س ما شيخ ا الله ء ش عز الدين رمضاني لما ل ل ه فضل ولله الحمد الله أ ك ب ر ما شاء ي ك ك م الله سنة الحمد <تصفيق> ولهم جهود م ب ا ر ك ة في ا ل د ع و ة في قطركم、نعم. فدعوا عنكم هذا الدجال النصاب اللاحم لا حول ولا قوه جداكم ا ل ل ا شيخنا ل ل ا ب و عمر ع ا ل ت ي ب فبعض ي الاخوة ن ك انكروا انكروا ر و ا نعم أنكروا عنه قال و ان أ الشيخ عبيد تكلم تكلم في هذا يعني حتى حتى العتيبي قال ع تكلم على أ ب و عبد الباري وقال عنه كذاب وكذا بعض ا ل إ خ و ة بعض ا ل إ خ و ة أ ن ك ر و انكروا أ بكلام الشيخ ن انك أ تكلمت في العتيبي أنا أيضا نعم العتيبي كذلك خفيف ف ا ق د ا ل ح ك م ة قد تكون ع ل م ي ة ج ي د ة لكنه فاقد ا ل ح ك م ة الرجل ن عندهم م ع تسرع غير محمود فهذا لا ولا ينصح به ل الله. الله. الله. الله. الاخوة يدلونكم على من لم اعلمهم حول المشايخ الاربعة نعم. مزكهم مننا ومن غيرنا. يدلونكم على ا مننا غيرنا ء وهم ومن وهم مزكهم من وسدد ن على والله الله خطاكم بما فيه خير للاسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمه الله وعليك السلام ورحمه الله وبركاته